ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم انزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والأرض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 ان الصلاة الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال ابن عباس ليس البر أن تولوا وجوهكم يعني الصلاة ليس البر أن تصلوا ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله تبارك وتعالى أنا أسألكم بالله ماذا زرعت الأعمال الصالحة في قلوبكم يقول ابن القيم في الفوائد ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام الفكرة أوردنا ازاي في الطاعات في الذكر في القرآن في الصلاة النوافل الاعمال دي يما في مواسم الطاعات ليس ال... الاعتبار باعمال الجوارح ليس الاعتبار بصور الاعمال وانما ماذا زرعت هذه الاعمال في القلوب ماذا ثبت في القلب من طاعه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولكن يناله التقوى منكم انتم عارفين ان سفر الدنيا يقطع بسير الابدان لكن سفر الاخره يقطع بسير القلوب فالذي تحرك قلبه هو الذي بلغ اللي قلبه تحرك اللي رصيد ايمانه زاد اللي وصل الى قلب شيء من اثر الاعمال دي هذا هو الذي بلغ هذا الذي خطى الطريق اما من كان قلبه في غفلة وكانت جوارحه هي التي تعمل فهذا يتحرك في مكانه هذا لم يخطو الخطوة الى الله تبارك وتعالى الكلام ده بيقول ان المطلوب رعاية هذه القلوب اصلاح هذه القلوب تعاهد هذه القلوب حتى تصلح يقول ابن رجب لا يصلح لقرب الله الا طاهر فاذا اردت قربه ومناجاته اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك وإن أردت قربه ومناجاته غدا فطهر قلبك من سواه لتصلح لمجاورته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم الفائز الذي سينال الجائزة هو الذي خطى قلبه هو الذي وصل إلى قلبه معاني في التعبد ومعاني في الإيمان هذا هو الفائز أنا أستحث كل واحد منكم أن يغار لغيرة الله أن يستحي لكون الله تبارك وتعالى يغار على ما في قلبه وهو يترك هذا القلب هملا يتركه غافلا ثاهيا قد احتوشته الدنيا وقد نزل به ما نزل اسمعوا الكلام الخطير ده ابن القيم بيقوله فروضة المحبين بيقول فالله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده ان يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه لو القلب ده مش شغال القلب ده ما فيهوش الحب المطلوب لله مفهوش الخوف والهيبة والتعظيم والإجلال اللائق بالله تبارك وتعالى القلب ده لو ما كانش فيه الحس المطلوب ما كانش فيه حسن الظن وحسن الرجاء على ما يليق بالله يبقى قلب متعطر قلب خربان قلب فاسد يقول فالله يغار على قلب عبده ان يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه وان يكون فيه غيره ويغار على لسانه ان يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره ويغار على جوارحه ان تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته فيقبح بالعبد ان يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها أفلا يكون عندك هذا النوع من الغيرة كما هو الشأن عند ربك الله يغار على قلبك وأنت لا تغر تعالوا في جلستنا هذه إلى وقفات مع القلب وقفات مع قلبي لإصلاحه تعالوا نتعلم أين نحن وننظر كيف يكون السبيل الأوفق إلى رب العالمين السؤال الأول والوقفة الأولى هل تشعر بقلبك حاسس بقلبك ينبض بنبض الإيمان بيتحرك حسس بيتحرك حاسس بأثر الأعمال اللي انت بتقوم بيها من ذكر من طاعات من قراءة من نوافل من من من هل تشعر بأثر لهذه الأعمال على قلبك أم أن هذا القلب فيه من القسوة ما فيه يقول ابن القيم في الفوائد فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى تعالى أسألك بطريقة أخرى متى كانت آخر مرة رق فيها قلبك بكت فيها عينك ابن القيم يجعل علامة من علامات القلب القاسي فيقول متى اقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم ان قحطها من قسوة القلب وابعد القلوب من الله القلب القاسي اسألك بطريقة اخرى ايضا هل تجد في هذا القلب حزنا على ما أنت عليه يعني بينك نفسك كده حاسس بهذا النوع من الحزن والأسف مش الحزن والأسف اللي يخلي الإنسان يحبط ويتدجر ويمل الطريق ويصاب بنوع من القنوط واليأس لا لا, لا الحزن اللي يخليه عنده القوة والطاقة إنه يغير إنه لازم ينظر في حاله للإصلاح مالك بن دينك كان يقول والاثر عنه ذكره الخرائطي في اعتلال القلوب يقول ان القلب اذا لم يكن فيه حزن خرب لو لاحظ ما يعودش الوقفة دي مع نفسه كل فترة يجدد فيها احواله مع ربنا سبحانه وتعالى القلب ده يبقى خربان تعبان والواحد مش داري فبالله هل تشعر بهذا القلب هل تجده ينبض كما يحب الرب هذا السؤال بينك وبين نفسك أجبه بمنتهى الصدق والصراحة الوقفة الثانية والسؤال الثاني أين قلبك من ربك؟ الأول أنت حاسه؟ بيتحرك؟ في صلاة بيتحرك؟ في ذكر بيتحرك؟ بيجيب أي أثر؟ طيب لما أسألك قيم أنت نفسك هل ترى أن قلبك بعيد أم قريب من الرب تبارك وتعالى السؤال ده يا جماعة يعلمنا علم اسمه علم المراقبة علم المراقبة يذكر الغزالي عن بعض الصالحين أنهم سئلوا عن المراقبة فقال أولها علم القلب بقرب الرب تبارك وتعالى وكان سهل بن عبد الله التستار يقول لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان هو ده اللي هو قلبه بيقول ده أنا بحاول أتعهد قلبي وقلبك بحاول أشوف إيه اللي جوايا وجواك علشان يبقى فيه لحظة مصارحة ومكاشفة هل أنت بتلاقي قلبك بيطلع المعاني دي ربنا قريب مطلع ناظر إليك ربنا شاهد على ما تصنع هل تجد قلبك فيه هذه المعاني قال محمد بن علي الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه ايها المعاني دي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره اليك الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نصنع الله سبحانه وتعالى بصير يرى ما نعمل يرى مكاننا يسمع كلامنا يعلم سرنا ونجوانا ويعلم علانيتنا ظاهرنا وباطننا فراقب هذا الرب الجليل بقلبك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك وإحنا في كل نفس وفي كل ثانية وجزء من الثانية يغدق الله عز وجل علينا بالنعم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة جواك والناس اللي مش شايفاه واللي الناس شايفاه وعرفاه واللي انت متحسسه في الظاهر ومتحسسه في الباطن كل هذا من فضله ونعمته عليك ثم بعد ذلك يشكر غيره واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه وأنت فقير محتاج إليه في كل شيء لا تستغني عنه أبدا ويوم تستغني عنه وتطغى وتحس بنفسك حبتين يريك هو كيف أنك في الأول والآخر فقير عليه أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه فهو الملك جل جلاله هو الذي يهيمن على هذا الكون كله وهو الذي يدبر أمر هذا الكون كله وكل شيء تحت أمره وتحت قدرته وإرادته ثم يخضع لغيره ويذل لسواه إذن عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة سبحانه وتعالى كان حميد الطويل يقول لئن كنت اذا عصيت الله خاليا ظننت انه يراني لقد اشترأت على امر عظيم ولئن كنت اظن انه لا يراني فلقد كفرت بالله العظيم وقال فرقد إن المنافق ينظر فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوق وإنما يراقب الناس ولا يراقب رب الناس الكلام ده أنا بقوله لأنه هو ده المطلوب تحسس قلبك تحسسي قلبك تعاهدي قلبك انظري أين أنت من ربك قال عبد الله بن دينار خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهم إلى مكة قال فعرسنا في بعض الطريق فخرج ابن عمر لحاجة وخرجت معه فانحضر عليه راع من الجبل فقال ابن عمر له اه انت راعي غنم قال نعم قال بعني شا من الغنم قال اني مملوك مش بتاعتي قال قل لسيدك اكلها الذئب بيختبره بيشوفها يعملوا قال له يا عم خلاص مشيها بقى دي ندراتي ناخد احنا الشادي ناكله احنا محتاجين لها قل له اكلها الذئب قال فأين الله عز وجل قال عبد الله فأين الله فبكى عبد الله لكلمته ثم قال الراعي اقريب سيدك قال لا قال فذهب معنا إلى المنزل قال فذهب فأعطاه في ثوبه طعاما ثم قال ائتني أنت وسيدك غدا على الماء ثم ذهب ثم غدا هو وسيده على عبد الله فقال بعني غلامك هذا قال هو لك فاشتراه منه عبد الله فأعطقه لما لقاه محقق المعنى محقق معنى المراقبة لله تبارك وتعالى العلماء يا جماعة السم المراقبة على حسب احوال الناس على منزلتين مراقبة المقربين ومراقبة الورعين بصوا بقى عشان نتعلم واحنا دلوقتي بنقف وقفة مع القلب لاصلاحه ايه المطلوب هعمل ايه عملي قول لي كلام عملي عشان ننفزه حاضر. أول شيء مراقبة المقربين قالوا وهذه هي مراقبة التعظيم والإجلال بأن يصير القلب مستغرقا شغل الشغل فين؟ في هذا الجلال منكسرا تحت هذه الهيبة العظيمة لله تبارك وتعالى يبقى أول حاجة محتاج عظم ربنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر تعظيمه في غير ما موضع في القرآن يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لم يكن يعظمني لم يكن محقق لمعنى الإيمان بالله العظيم لم يعظم أمر ونهي لم أكن في قلبه الكبير المتعال العظيم ما كانش كده إذن المطلوب أن تعظمه طب دقيقة هذا يكون بأن تتعرف على صفات جلاله يعني الاثنين مطلوبين احنا مطلوب ان احنا في وقت الاوقات ان احنا نتعرف على صفات جماله علشان خاطر نحسن الظن به علشان نسخل عليه من باب الرجاء علشان لما يكون في خوف شديد وممكن يكون في حالة من اليأس والقنوط والإحباط والمعاني السيئه دي تداوى القلوب ببلسم حسن الظن والمعاني الجميلة بحسن الرجاء لكن هذا ليس كافي انه يبقى يدخل من هذا الباب فقط هذا لا يحقق معنى العبودية ابدا وإنما عليه أن يجمع بين هذا وذاك بين خوف ورجاء طيب الرجل المقرب ده الرجل المقرب ده علشان يدخل ويستشعر معاني الهيبة والتعظيم والإجلال لازم يذوق هذه القلوب يذوقها إيبقى معاني الجلال الخاصة بالله تبارك وتعالى طيب يبقى أول حاجة علشان المعنى ده عملي اتعرف على صفات جلاله مثلا هو يعرف ان الله سمى نفسه باسمه القهار باسمه العزيز المعاني دي يرعها بصره تلاقي المقرب وهو بياخد الخطوات الاخيرة بيعمل ايه تلاقيه مستحي حاطط توشه في الارض متقدب مش قادر يتكلم قلنا قبل كده لما حكوا قصة سيدنا موسى قالوا كان مشتاقا فأراد أن يقول لله تبارك وتعالى لما سأله وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري قال وعجلت إليك ربي قالوا أراد أن يقول شوقا أنا لك جاري عشان أنا لك عشان أنا بحبك لكن لما قرب هابه فلما هابه وعظمه قال لترض وقالوا برضه انه لما أراد أن يسأل فقال ربي أرني سكت ولم يقل أرني أي شيء هابه فلم يقل يا رب أرني وجهك استحى وهاب بصوا للناس المقربين يعملوا ايه يعمل كده مش متجرق في السؤال يخاف يبقى متأدب ومتلطف وحطت وشه في الأرض ومنكسر أصله قدام الجليل أصله قدام العظيم أصله قلبه حاسس المعاني دي فلما بيطلب بيطلب بأدب بيستحي هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نغرسه في القلب ازاي يبقى شغلك الشاغل في المعاني دي يقولوا علامتها علامت ان انت تبقى مراقب الله مراقبة المقربين علامتها ايه يقولوا ان يستوعب ذهنه وعقله هذه المعاني حتى لا ينشغل بغيرها ويبقى على كده شاهد قيل العبد الله ابن زيد هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق عملك شفت واحد مشغول بنفسه وبعيبه وبأحواله وبأحوال قلبه ومش مشغول بقى بيصين وصاد وعين ولم من الناس فقال ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة عرفش غير واحد بس هيخش عليكم كم شوية فما كان إلا سريعا حتى دخل عتب الغلام عض الغلام اللي ليه كلمات مشهورة في الحب انت تعذبني فاني لك محب ان ترحمني فاني لك محب هذا العبد الصالح فقال له عبد الواحد بن زيد من اين جئت يا عطبة جاي منين قال من موضع كذا جاي من الناحية الفلانية وكان طريقه على السوق الحتة دي بيمر على سوق ويجي فقال من لقيته في الطريق فقال ما رأيت أحدا السوق الناس قد جره وهو ماشي مش شايف حد مش حاسس بحد استغرق ذهنه واستغرق عقله وقلبه في هذه المعاني خلينا نشوف الناس دي عشان يبقى نأمل فيهم من الايام يا رب يختم لنا بهذه المقامات العالية في القرب من رب العالمين تعالوا شوفوا ازاي الرجل اللي استولت عليه معاني تعظيم الله تبارك وتعالى بيقول حاجة والله قصة حدثت لي وفي الحرم بيقول الراجل ايه ده دخل رجل على اخر وهو معتكف فوجده ساكنا قاعد ساكن خالص حسن الاجتماع لا يتحرك من ظاهره شيء الراجل قاعد أعدة مفيش لا بيتحرك منه حاجة حاسس ان عليك ايه سكينة وطمأنينة وخضوع وخشوع عالي جدا فقالوا له من اين اخذت هذه المراقبة والسكون اتعلمت الكلام ده ازاي قال منس النور من قطة من النور كانت لنا كانت اذا ارادت الصيد رابطت رأس الجحر لا تتحرك لها شعرة لما كانت بتبقى عايزه تصطاب فقر ولا حاجة لها قعدة سكنة جدا وخشعة جدا ومتاخبة عليها طمأنينة وسكنة عجيبة اللي حصل لنا بقى كنا في الحرم وقال جلسين جلسة الشروق فرجب الماضي ودخلت قطة وقدامي انا بالزبط وقعدت أعدة والله من بعد صلاة الفجر إلى الشروق وقعدة الأول خالص عملت حاجة كأنها تتطهر راحت مسحة إيديها ورجليها ومسحتهم بطريقة كده قعدت تلعق فيها بالسنة استشعبت أنها بتتوضأ والله وبعد كده راحت قعدة سكنة تماما كأنها تصلي بخضوع ورأسها إلى أسفل الناس إحنا في الحرم الناس قعدة بتعدي وتروح وتيجي وتعمل وهي لا تتحرك ما رفعت رأسها إلا على شروق الشمس قلتينه خشوع قطة القطة خشعة خشوع عجيب هو ده الرجل الصالح أنا ده وانا بقرأ اثر ده قلت سبحان الله اهو في معاني هيبة وجلال وتعظيم على الجوارح لو دخل اسمه العظيم في قلبك لو دخل اسمه الكبير في قلبك حينصلح القلب ده الوصفة العملية ايه ادخل هذه الاسماء في قلبك بتعلمها وقف عليها في الآيات في القرآن آيات التعظيم والجلال لله تبارك وتعالى وعد أدم قراءتها وصل بيها عندها وتباكى معها واستشعر الجلال والهيبة دي لله تبارك وتعالى وخفض لها رأسك طقط لها رأسك وقل هذا القلب أسجد أيها القلب إنك الآن بحضرة الرب عملي طيب ما زلنا في هذه الوقفة وقفه مراقبة القلب اين هذا القلب من الرب قالوا النوع الثاني من المراقبة وده يعني هو نحاول ندخل فيه شوية مراقبة الورعين وهؤلاء هم اصحاب اليمين قالوا دول ابا قالوا دول ما عندهمش المعنى بتاع المقربين في ان هو يستغرق قلبه التفكير في ملاحظة الجلال والمعاني العاليه دي لكن قد غلب عليهم الحياء الاولانين ايه جلال وتعظيم التانين مستحين خلنا في دي غلاب ونستحي من عوراتنا ومن افاتنا ومن عيوبنا فيقولوا فلا يقدمون ولا يحجبون الا بعد التثبت يمتنعون عن كل ما يفتضحون به يوم القيامة دول بيعملوا ايه دول يقول لك اكس ولما يعمل حاجة يقول أوري يوشي فين من ربنا دايما دي اللي بيجيبه ولما قف بين إيدي ويقررني على الذنوب دي هعمل إيه لما يلاقي نفسه بتهفو كده على فعل المعصية أو على التقصير تلاقي الباعث جوا الخجل الحياء استحى على دم بيقول لنفسه كده استحي هتقف بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى ينفع يبقى دل في قلبك ينفع يبقى دا اللي انت بتفكر فيه ينفع يبقى هو دا شغلك الشاغل قالوا وهذا يكون العمل ده في موضعين قبل العمل وفي العمل معنى الحياء ده اللي بيهيمن عليه وبيسيطر عليه ويفرز وينتج المراقب لله يكون قبل العمل واثناء العمل قالوا فينظر ان ما ظهر له وتحرك بفعله وخاطره هو بيعمل كده أهو لله أم هو للنفس ومتابعة في الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق أنا دلوقتي ياهوف إيه رأيكو جماعا عايزين اللي لدي نصلي ركعتين. عايزين نصلي ركعتين. أول واحد بقيه لما يجي يستقبل المعنى هنصليهم ليه يسأل نفسه هوا عشان نحس ان احنا بقينا قوامين عشان الواحد يرضي نفسه كده و... ويبقى خلاص أنا شغال أنا كويس لهوى في نفسي ولا ده حظ الشيطان ان احنا ممكن يضحك علينا ويخلينا نجتمع على عمل وبعد كده كل واحد ما بيعملش الكلام ده بينه بالنفسه ويكون حظ من حظوظ الشيطان تلاقي قاعد بيسأل نفسه بس مش بيسأل سؤال الوسواس المواسوس اللي هو يقعد يقولك اه اه بتاع نفسي لا مش هعمل اه اه ده الشيطان لا مش هعمل وفينقاطع عن العمال لا ده بيسأل لغاية ما يصل بسؤاله الى الاخلاص يقعد يقول بجد ولا عشان حاجة تانية ويقعد يطهر في نيته ويقعد يخلص نيته من الشوائب شيئا فشيئا لغاية ما يعزم على شيء طب مش لقيه يقعد يلح على نفسه بيه لا والله أنا هقوم لله تبارك وتعالى انا ما قعدتش القعده دي إلا من سلك طريقا لينتويص فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه مش غيره عشان غير كده بجد اه والله يا عم انت مش بتاع الكلام ده انت اصلا بتراوغ نفسك انت مخادع انت واهم انت اصلا فيك وفيك وفيك فيك لا هو ده يجزم ويعزم على نية معينة بس هيبقى الحتة اللي بتخليه يزبط الحتة عنده دي ايه الحقيقة هو لما صعدت من يجي كده اقول يا سلام هو الناس هتعمل لي ايه وانا هبص على هوا ايه وبتاعت ايه كفاية ان ربي مطلع على قلبي ومطلع على عملي وفي الأخ خالص او قدم عمل خبيث عمل ملوث عمل مليان شوائب استحي فيبقى البعث هنا فيتورع عن ان يكون في نيته شائبة لغير الله تبارك وتعالى اما في العمل اثناء العمل فيتفقد كيفية العمل فينظر في اكمل صورة لهذا العمل فيتعاطاها اللي هي السنة هاجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينظر ويراقب الله تبارك وتعالى في جميع ذلك حتى تجتمع له حسن النية وحسن الفعل ومرعاة الادب برضه نفس الكلام وهو واقف همزات الشياطين يبتدي الوساوس يبتدي حظوظ الدنيا قلبه اهو اللي احنا قاعدين بنتعاهدوا بيطلع ايه ما هو ده المقام تفقدوا هذه القلوب عند الذكر وعند القراءه وعند الصلاة ثلاث مواطن هو وهو واقف في وهو بيذكر ربنا وهو بيقرأ قرآن فبيتعاهد القلب بيبص القلب بيطلع ايه فلما يبص يلاقي الحاجات دي طالعه يقول يا نهار بقى ربنا مطلع على كل ده بقى ربنا شايف مني ده كله لا حول ولا قوة تالي بالله. ما ينفعش قابل ربنا بالقلب ده أبدا ما ينفعش أغطر بصور أعمال بعد كده ومشفعش أجي أقول ده أنا قتنت ختمتين وثلاثة وعشرة وعملت مش عارف كام ركعة وفويت إيه شايف قلبي فيه؟ إيه هتحك على نفسي فيتعاهد هذا القلب بالإصلاح قيل إن خالد بن صفوان دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر بن عبد العزيز عذني يا خالد فقال بصوا بقى الكلام قال إن الله عز وجل لم يرضى أن يكون أحد فوقك أنت أمين المؤمنين ربنا ما ارتضاش أن يبقى في حد فوقك فلا يرضى أن يكون أحد أولى بالشكر منك ياه لو المعنى دا يطبق يا أخي ملتزم يا أخت يا من استفاك الله عز وجل بأن تكوني ملتزمة على الطريق إن الله قد استفاك فلم يجعل من هو فوقك في معنى الالتزام استفاك من وسط الملايين دي وخلاك انت النهاردة على هذا الضرب فيبقى المعنى اللي يقد بالانسان بنفسه فلا يرضى ان يكون احد اولى بالشكر منه سبحانه وتعالى كل واحد مننا يرجع الحتة دي كده ويقعد يحسها قوي بقلبه عشان تولد لايه الاحساس بالحياء يستحي جبك وعندك كم سنة خلاك ملتزم وغيرك قاعد يعني نفسه في اللحظات اللي انت عايشها دي يقولك مش قادر قد كبلتني معاصية مش عارف امشي السكه دي مش عارف ادخل المسجد مش عارف التحي عندي مشاكل مش عارف البس نقاب مش عارف كذا مش عارف عجزت عن الكلام ده ظروفي مش مهيئه ليا بالامور دي لم يجعل احد فوقك في هذا المعنى معنى الالتزام الا من زاد في درجات الايمان وبلغ الدرجات العليا لكن في دي في الاصطفاء ده فانظر اليه واستحي قال فبكى عمر حتى غشي عليه ثم افاق فقال هي يا خالد لم يرضى أن يكون فوقي فوالله لا خوفا خوف ولا ولا أرجونه رجاء ولا احبنه محبه ولا أشكرنه شكرا ولا أحمدنه حمدا يكون ذلك كله اشد مجهودي وغايت طاقتي ولا أكتهدن في العدل والنصفه والزهد في فان الدنيا لزوالها والرغبه في بقاء الاخره لدوامها حتى القى الله عز وجل فلعلي انجو مع الناجين وافوز مع الفائزين فبكى رحمه الله حتى غشي عليه قال وتركته مغشيا عليه وانصرفت انا عايز الكلمتين دول اللي قالهم دول الكام واحدة حلفان دول اه فوالله لا اخافنه خوفا حد يقدر دلوقتي يقسم قسم عمر ده فوالله لا اخافنه خوفا ولا احضرنه حضرا ولا ارجونه رجاء ولا أحبنه محبة ولا أشكرنه شكرة ولا أحمدنه حمدا. يكون ذلك كله أشد مجهودي أجيب أخري أعاهد ربي إن أنا أجيب أخري وأتدرج في ذلك حتى أبلغه يبقى هدفي في حياتي إيه حجيب آخر يا رب أعاهدك لا ألقاك يا رب حتى أكون قد أتيت بطاقتي ومجهودي فيما تحب وترضى حتى أكون عندك بمنزله شاكر حامد لانعمك يا رب هو المعنى ده ورويا أيضا أن عمر قال لخالد ابن صفوان عذني وأوجز فقال يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم سطر الله وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك أيها يا ملتزمين أيها كلمة دول برضو لينا علشان احنا مناظر احنا اشكال احنا المشارئي لنا بالبنان ان احنا بتوع دين اسمع كلمتين دول بيقولي باه ان اقواما غرهم سطر الله وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك انت عارف انت ايه فلما حد يوقفك في الطريق ويسألك في السؤال ولما أخت تبقى تتوسم فيك الخير على أساس أن أنت إنسانة لفس الحجاب الشرعي ومن رواد المسجد وكذا وشكلك ملتزمة وبتاعت الدين لو كان الأمر كذلك والناس بقى في العائلات وفي المجتمعات كل الناس تظن بك الظنون لا يغلبن جهل غيرك بك دول غلابة غرهم ستر الله فيك هو ده الموضوع إذا مدحك المادح فلا تقل لشأني ولنفسي فإنما مدحوا سطر الله فيك هم مدحوش ان أنت رجل ملتزم وأن أنت رجل بتاع كذا بس شافوا الستر فقالوا الله أكبر ده أخ الله أكبر ده ملتزم الله أكبر ده أخت فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مصرورين وعم افترض الله علينا متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين. فبكى عمر وقال أعازنا الله وإياك من اتباع الهوى. قولوا أمين. يبقى المقام ده أتعهد قلبي بالمراقبة على ضربين. يا إما من مقام الإجلال والتعظيم وده في منزلة القرب قلنا ده يستغرق حاله كله غايته ما يبقى تفكيره كله في ده. يا إما مقام الحياء قلنا ده المقام الأدنى اللي يخليك قبل العمل قاعد تشوف كده ما ينفعش ان انت تقبل ربنا بالقلب ده وبعد العمل او في اثناء العمل ان انت قاعد بتصحح هذا العمل لعلمك بنظر الله اليك فيحسن نيتك يحسن ادبك ويحسن فعلك فيكون في افضل افعال على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوقفة الثالثة محاسبة هذا القلب لينقى ويستقيم أمره الإنسان يحتاج إلى نوع من المحاسبة لنفسه ويتعاهد قلبه بالإصلاح كان ميمون ابن مهران يقول لا يكون العبد طاقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكة لو احنا الاثنين مع بعض فاتحين شركة وبعدين في تقسيم الأرباح في كل فتره الحساب الشهري او الحساب السنوي وبنشوف عملنا عاملة ايه فيبتدي بقى طب انت عملت كده ليه وانت سويت كده ليه وانت لا لا لا التكاليف دي كانت زيادة والوضع ده كان عامل لا لا لا انت جاي علي في دي لغاية ما يحاسبه بالمليم لان حقوق فيقول لا يكون العبد طاقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكة وكان عمر رضي الله عنه يضرب قدميه بالضر إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم الله أكبر خد لي دي واجب عملي أنا مش كل واحد هيضرب نفسه يعني كل واحد يمد نفسه النهاردة لا لكن المعنى ده أو الله تب أنت كده حاسس لما تيجي تخش تنام ويتبتدي بقى خلاص هتغفل كده ووو قسطك من النوم السؤال ده يلحق عليك النهاردة عملنا ايه ايه إنجاز اليوم بأي شيء تقرفت عملت حاجة ايه وصلت رحم النهاردة بريت بوالديك ما كنتش بتبر البر المطلوب ده النهاردة ساعت مسكين النهاردة عملت حاجة ما كنتش بتعملها النهاردة وردك كان افضل النهاردة تعلمت لك كلمة استفدت بيها اخدت بيها الخطوة ولا النهاردة عدى زي مبارح واول مبارح ولما بتحاسب بتحاسب على الكم ولا بتحاسب على الكيف يعني بترتاح امتى مسألة خطيرة جدا دايما انا عاد اقول لو انت عابت تعمل البرنامج الخرافي اللي هو يعني ما شاء الله لا قوت بالله عملت فيه كل الاحلام صلت الليلة دي بورد طويل جدا ما شاء الله لا قوت ألا بالله وبتختم مثلا في كل ثلاث وبتصلي مش عارف في اليوم كام ركعة وبتعمل كذا وكذا فلما تيجي تنام بالليل النهاردة ايه الاخبار؟ النهاردة نوالي من اولياء الله الصالحين في تقديرك النهاردة لا كويس اليكويس بتاعتك دي اللي هي ولي من اولياء الصالحين بس انت ما مش هتقولها كده يعني تقول لا يا شيخ مش للدرجات دي بس مرتاح راضي لو رضيت يبقى وقعت لا يرضى أبدا دايما يبص على التقصير ماذا عملت اليوم النهارده عملنا كذا بس محتاجين نصحح بكرة في كذا اليوم ضاع مني شويه وقت ما ينفعوش يضيعوا ثاني النهارده انا ما اتعلمتش حاجة انا ما خدتش حاجة انا ما اتعرفتش على ربنا النهاردة انا النهارده قريت الورد كده ولا وقفت على الايه انا قعدت اكرر الورد وخلاص النهاردة وقفت ولا حاسس بأي حاجة وقفت كده قلت بس اجيب لي مئة آية عشان اكتب من القانتين وخلاص النهاردة الصلوات ما كانش لها طعم النهاردة صيامي عدى زي اي حاجة ما حسيتش يعني بثمرة التقوى في قلبي ولا شيء قاعد كده ماذا عملت اليوم هو ده التأديب هو ده الصح هو ده المعنى انما في الاخر خالص ان كل واحد مننا حاطط لنفسه بعض الاشياء لو بلغها يبقى كده بلغ المقامات مش هو ده احنا مش محتاجين اعمال ظاهرة احنا محتاجين نجد اثر هذا لا نرضى ابدا عن انفسنا متى رضي عن نفسه صار على خطر عظيم وده معنى جميل في ديننا، ومعنى جميل قوي في معاني الايمان دي ان الواحد طول الوقت بيتغير كل شوية بيتغير كل شوية بياخد قطوة تانية وهو ده المطلوب رؤية عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت بس خدوا بالكم سيدنا أبو بكر بيقول ايه قال ما أحد من الناس أحب إلي من عمر فيها حاجة دي ثم قالت فغف غفوة ثم قال لها كيف قلت أنا قلت إيه؟ فقالت قلت ما أحد من الناس أحب إلي من عمر قال لا أحد أعز علي من عمر فراقب نفسه بكلمة أحب وأعز لا ما ينفعش أقول أحب. بدأ والكلمة مستثاغة ما فيهاش حاجة قال لا ما أحد أعز علي من عمر بصوا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمة وفي حديث أبي طالح حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدق لله ندما ورجاء لما فاته من الصلاة نحن على كده كله حيفلس وهو بيصلي اتشغل شوية في صلاته فقال لك ايه ده ماينفعش الصلاة دي تترفع لربنا بالشكل ده لا لا لازم دلوقتي عوضها استدركها بيه طيب خلاص الجنينة بتاعتي دي لله عشان الصلاة دي تقبل انظروا كيف كانوا يحاسبون انفسهم على كل صغير وكبير عن محمد بن القاسم قال زعم عبد الله بن حنظلة ان عبد الله ابن سلام مر في السوق عليه حزمة من حطب فقيل له أليس اغناك الله قال بلى ولكن أردت أن أقمع الكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أنا لازم أقدب نفسي لازم ألجمها لازم أعود نفسي على ده ولازم أجربه ولازم أطبقه إحنا لما نسمع الكلام ده هتطبقه بإيه هتعنف نفسك وتوبخها وتقنبها في الحتة دي بالذات لأنه قل ونظر من يدعي او من يدعى له انه سالم من ذرة الكبر الكبر بطر الحق وغمت الناس تعرف تأدب نفسك النهاردة او بكرة بشيء من الحاجات دي تعرف تنم على الارض تأديبا لنفسك تعرف تنزل تعمل عمل في وسط ناس غلابة وتقعد تبقى في وسطهم راجل متواضع وغلبان ولا يقبه لك تعرف تكسر نفسك بحاجة عشان المعنى ده قال الحسن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة ثم فصل المحاسبة بصوا بقى بيعملوا ايه عشان انت واقف مع نفسك حاسب نفسك ازاي قلبك ازاي يقول ايه إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه جالك خبر حلو او مجاكرة فابسط فيقف مع نفسه فيقول والله انك لا تعجبني وانك من حاجتي ولكن هيهات حيل بيني وبينك وهذا حساب قبل العمل اه عايز انزل اعمل كذا عايز اشتري كذا او اروح عند فلان او اعمل مش عارف ايه يفجأه الشيء وعجبه فيروح واقف مع نفسه ويروح لنفسه ايه اه انا بحب الحكاية دي اوي انا مجتهده وخاف انه يكون ده عاقبته مر وحيل بينهم وبين ما يشتهون خاف أن يكون هذا مما عجل لنا في الدنيا فلا أنا أحاول إيه أنا أحاسب نفسي هنا وحوقفها وألزمها على ما أشتهي علشان ما يكونش هذا مما عجل لنا من الطيبات في الدنيا قال وهذا حساب قبل العمل ثم قال ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت بهذا والله لا أعذر بهذا كان عايز يعمل كذا ولما جيه عمله فرط في أشياء النهاردة كان نفسي أصلي كذا قدر ربنا وما حصلش فبتلي يقولي ماذا أردت بهذا آه وانا كنت عايزين انا ما كنتش صادق عشان كده النهاردة لم أبلغ والله لا أعذر بهذا والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله خذوا بالكوا تبصوا الكلام علشان خطر احنا ممكن نقف على أول واحدة أو تاني واحدة اللي هو اي انا كنت نفسي النهاردة أعمل كده بس ما حصلش انا مش كويس انا مش هنفع انا السكه دي مش بتاعتي لا لا لا بصوا بقى بيعمل ايه بيقول ماذا اردت بهذا والله لا اعذر بهذا ما عنديش عذر قدام ربنا ان انا فرطت النهاردة في الصلاة الفلانية او في الذكر الفلاني او في عمل البر ده او او او ما دين الرحيم ايه بقى يروح واخد النية في الحال ويجزم ويعزم فيقول والله لا اعود لهذا ابدا والله ما يكون بكرة انا النهاردة ما اصليش والله ما يكون ده يخذ القرار ويعزم على نفسه حاسب وعمل هو ده هذا هو الذي يفلح التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح يقف مع نفسه دائما هكذا موقفة شدة في التعامل مع نفسه حتى يلجمها بالإجامة التقوى من العجائب مالك بن دينار بيحكي عن الحجاج حجاج بن يوسف أنه خطب على المنبر فقال امرؤ وزن نفسه شف نفسه كده تسوى اتخذ نفسه عدو أمرء حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين تريد امرؤ نظر في مكياله امرؤ نظر في ميزانه امرؤ امرؤ امرؤ يقول فما زال يقول أمرؤن أمرؤن أمرؤن حتى أبكاني يعني ملك ابن الزهر قاعد بيسمع وده رأس الظلم وده كذا وده كذا قاعد بيسمع منه وبيتقبل منه كلام وبيبكي على هذا الكلام آه الكلام ده ربنا بعته لي رسالة عشان أنا أتقدم آه عارف أنت لما تعد أنت تعمل نفس الحركة دي مع نفسك آيو نفس دي إيه أخبارها اتخذتها عدوا ولا بديها كل اللي نفسها فيه ححاسبها قبل ان تصير الى رب العالمين ولا برضو سيب لها العنان امرء امرء امرء امرء انا حابق ايه انا حابق إيه؟, إيه؟, ايه يلزم نفسه بمثل هذه المواعظ حتى تصير هذه النفس مواتية له على طاعة الله قال عمر بن عبد العزيز عظني يا ابا حازم قال قلت اطجع. ابو حازم قال له نام ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة يلا انت ممكن تصاب الآن بسكتة قلبية وما أكثرها ستموت فجأة كم من ناس الآن هم من الكثرة الكاثره يموتون في العشرينات يموتون في سنك هتموت فجأة ها الموت فوق راسك فخذ فيه الآن انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة نفسك تبقى عليه عايز اعمل ايه عايز اعمل ايه عايز اعمل ايه قال له اشتغل فيه دلوقتي وما تكره ان يكون فيك تلك الساعة فدعه الان خلصت في المسألة اللي هو معالجة القلب بقصر الامن معالجة الحال بالعل الساعة قريب وكتب رجل من اخوان سفيان الثوري اليه انعذني فاوجس كلمتين خلاصة فقال له سفيان وكتب له عافانا الله وإياك من السوء كله يا اخي إن الدنيا غمها لا يفنى. لو كنت مغموم ولقيت الدنيا تعباك تعبان في شغلك، تعبان في بيتك، تعبان في معاملة الناس، في طلب الرزق، تعبان في تربية الاولاد تعبان في معاملة زوج، تعبان في معاملة الاهل تعبان. إن غم الدنيا لا يفنى، وفرحها لا يدوم، وفكرها لا ينقضي. فعمل لنفسك حتى تنجو. ولا تتوانى فطعطب والسلام بس إلحق نفسك لو حتعيش للدنيا حتعيش في الغم والنكد وفي ضيق العيش حتلحق نفسك لتنجو ولا تتوانى في إصلاح حالك هذا هو طريق النجاة إذا يحاسب نفسه هذه المحاسبة الضقيق يحاسب نفسه على كل صغير وكبير ويتعاهد هذا في قلبه فإن أبت نفسه عليه ذلك وإن وجد في قلبه هذه السوائب وأراد أن يصلح من نفسه ويصلح من قلبه أثر هذه الأفات يعاقبها على التقصير دايما لابد أن يكون هناك عندك بعض الصياط للنفس فيك ربيك كده بتقدب بيها نفسك فعشان كده السؤال دلوقتي اخر مره عاقبت فيها نفسك عملت ايه ولا انت بتعاقبش نفسك اصلا ولا انت دايما تعذر نفسك ولا انت دايما تبرر حالك ويتتأول النهاردة كنت مريض ومبارح كنت مهموم واول امبارح كنت تعبان وبعده كان عندي واصلي مشغول اصل الشغل النهاردة عملني وربت المنزل تقول اصل الاولاد واخدين وقتي كله واصلي انا من ساعة ما اتجاوزته واحوالي ما بيت في النازل حعمل ايه زوجه واولاده وبتاعه هجيب من إين ولا فين واللي لسه ما تجلزتش أصلا أنا مهمومة أصلا أنا عندي دراسة والتاني أصلي بيتي مش كويس أصلي أصلي أصلي أصلي ولا يعاقب نفسه ولا يقف مع نفسه وقفة إصلاح أبدا فهنا على خطر كبير انظر بقى لأحوال السلف وخذ منها العبر عن عبد الجبار بن النظر السلمي قال مرة حسان بن أبي سينام بغرفة فقال متى بنيت هذه ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك والله لأعاقبنك بصوم سنة فصومها أنا مال أنا إيه ده بقاله كتير مش عارف إيه لا حولها لقوت الأخ ده انتكت بقى الأخ ده ضاع والأخ ده شكلها كده مش عارف إيه والأحوال إيه دخلت بيت فلانة الله ده البيت ده مش عارف عاملة زي دي كلفته كم ده وده جابته منين إنت مالك إحنا مالنا بالأمور ده مشغول بحال الناس وأمورهم في الدنيا وشاغل بالك بما يجمعون وشاغل نفسك بعوب غيرك. الراجل مر على بيت سال البيت ده بكام فقال هو دلوقتي هو بيسأل عشان يشتري هو ده السؤال زي الناس بتنزل تنزل اعمل شوبينج انت هتشتري لا باخد فكرة تاخد فكرة ليه كرة. عشان تقعد مشغول بالدنيا عشان تقعد مشغول بالحاجة اللي انت نفسك فيها كل شوية هتشتريها انزل استغل عنها هو نفس الكلام هو الزم نفسه وعاقبها ليه ان هو اجد متى بنيت هذه انت مالك هتستفيد من كده يعني اتبنت النهارده امبارح خدت من كده بس تفتش حاجة يبقى ما تسألش وقال مالك ابن ضايغا جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعض العصر فقلنا هو نائم فقال أنوم بعض العصر هذه الساعة هذا وقت نوم حد ينام دلوقتي على اعتبار أن هذا من أوقات الكراهة أنه ينام فيها العبد إلا لمعذور فبيقول هذا نوم هذا وقت نوم ثم ول فأتبعناه رجلا فقلنا الحقه وقل له نوقزه لك طب معلش احنا اسفين حنقومه لك قال فجاء بعض المغرب الراجل اللي بعته جاء انا بعد المغرب فقلنا ابو اللغته قال هو كان اشغل من ان يفهم عني هو اصلا هو كان معايا انا عاد اجري وراه مش فينا ادركته يدخل المقابر ساب الراجل اللي راح يزوره وراح اخبره طلع المقابر وهو يوبخ نفسه يقول اقلت اي نوم هذا لي من الرجل ما شاء انت مالك ما ينام زي ما ينام. متى ما شاء تسألين عما لا يعنيك اما ان الله عز وجل قد عهدت عليها عهدا لا انقضه فيما بيني وبينه ابدا الا اوسدك ايتها النفس النوم حولا قال فلما سمعت منه هذا تركته وانصرفت الرجل ده ما النجل عهبي اسمعوا احوال الصحابة تميم الداري وتميم معلوم أنه كان قد صلى بالقرآن كله في ركعة كشأن عثمان رضي الله عنه تميم نام ليلة لم يقم بتهجد فيها لم يقم بتهجد لاحظ بيقول بتهجد يعني إيه المفروض ينام هو بعد كده بيقوم يصلي يعني ممكن يكون صلى في أول الليل بس ما تهجتش اليوم ده لم يقم بتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. احنا بس بنجيب برضو السقف احنا مش عنا عقب نفسنا من العقوبات. دي لماك هتعاقب نفسك هتلاقي نفسك جدا وإعتقال لا بس على الأقل أنا أخذ منها الشاهد الناس بتلزم نفسيها إزاي علشان تجعلها مواتية طائعة لله تبارك وتعالى شوفوا أمثلة نستصحبها في مثل ذلك عن سلم بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال كنت أصحبه فكانت عامت صلاته بالليل الدعاء أهو برضو دي فائدة لأن احنا ما بنعرفش نتعبد ربنا بالأفضل من القيم بيقول أن وقت الصحر المفترض الذي يما قبيل الفجر أن هذا وقت ذكر وثناء ودعاء مش وقت صلاة الوقت ده وقت تضرع ووقت يقعد يدعي يدعي يدعي هذا وقته المهم فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول حس يقرب إيده كده إلى سوعها كده خفيف ثم يقول لها حس ثم يقول يا حنيف يا ابني شوف ما حملك على ما صنعت اليوم ما حملك على ما صنعت اليوم فما زال يرددها طيلة الليل إيه اللي انت عملت النهاردة ده حس ما حملك على ما صنعت فكانت هذه عقوبة أولي الحزن لأنفسهم وهكذا ينبغي أن تكون إذا حسبت نفسك يبقى عندك حاجات بتعاقب بها نفسك فيما تستطيع خلونا نتكلم إحنا بقى في الغلابة نفسنا زي تيجي تقول مثلا والله لو ما حصلش كده لكون مثلا قاري جزء زياد هتقرى جزء زياد والله لو ما حصلش كده لكون صلي النهاردة نص ساعة زياد والله لو ما حصلش كده لأتصدقن بصدقة بس تكون هتتعيبك يبقى حاجة تلزم بيها نفسك حتى تأخذ نفسك بلجام التقوى بصوا بقى الكلام الحلو ده بتعب ننشأل بيقول ايه صيد الخاطر بيقول الحق عز وجل اقرب الى عبده من حبل الوريد صح لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه هو قريب منك فالمفترض انه الخطاب حتى والكلام كلام انسان مستشعر القرب لكن عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه فامر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له فقلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عن الخطايا والمتيقذون علموا قربه فحضرهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط ولولا نوع تغطية عن على عين المراقبة الحقيقية لم انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر بصوا بصوا الكلام بيقول لي والله لو الواحد حاسس ان ربنا قريب منه قريب منك انت فاهم نحن اقرب اليه من حبل الوريد فلما تبقى حاسس كده خلي لله المثل الاعلى خلي واحد واقف على راسك في كل تحركاتك كل ما تتحرك واقف جنبك تلاقي نفسك براتة مش عارف تتحرك ايه يا عم؟ ايه مش عارف اكل مش عارف اشرب مش عارف اتعرض فبيقول لو القلب ده طول الوقت مراقب قرب ربنا مش عارف يعمل حاجة بس على الأقل يعمل حاجة واحدة اللي بيحسب نفسه وبيعاتب نفسه وبيعظم وبيقف المواقف العم عدين بذولها على الأقل حينكف عن الانبساط مع نفسه وانتوسع عليها في ما لا يحب ربك وحتى في المباحات اللي ممكن تتقلب عليك وتبقى توقعك في مكروهات ومحرمات فبيقول إنما الناس دي اللي اتحققت بالمراقبة كفوا الكف عن الخطايا وتيقظوا بمقام المراقبة لله تبارك وتعالى يقول ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة لو حصل ده وحققنا المعاني اللي احنا عادين بنتكلم عليها دي يوصل لمعنى ايه الأنس اللي هو بقى يبتدي يذوق قلبه عشان كده فألتك في الأول قلبك حاسس ولا مش حاسس قلبك دا ولا لسه هو دا المعنى الوقفة الرابعة علينا بالمرابطة ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون معنى المرابطة أي الثبات في مواطن الطاعات وعند القربات العلماء قالوا أيوة الآيات دي ذكرت في مقام الجهاد إلا أنها أعم في جميع الطاعات فالمطلوب ان ترابط أن تثبت أن تصبر وتتصبر حتى تصل إلى المراد المطلوب اجتهاد المطلوب مجاهدة للنفس حتى تصل القلب ده مش هيتصلح القلب ده لن يذوق طعم الإيمان حتى تلزمه بهذه المعاني تداويه بهذا الترياق عايزين نعملها عملي عايزين نثبت المعاني دي عملي تعالوا أذكر لكم جل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في معنى إصلاح القلب و. ثباته على طاعة الله تبارك وتعالى حمدوي القلب بصدق اللج بالتضرع إلى من يجيب المضطر إذا دعاه بطرح النفس بين يدي الله بالاستغناء به والتضرع والتذلل والمسكنه والتضاعف لمن له القوة والقدرة فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى روى الحاكم حسنه الألباني في الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق إن الإيمان لا يخلق أيبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم واحد عمله اسأل ربنا تجدد الإيمان اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وروى الطبراني في الكبير وجود الألباني اسناده في الصحيحة أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وروى البخاري في الأدب المفرد وصعاه الألباني أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وفي صحيح مسلم أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن كان يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وفي الترمذي وصححه الألباني من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر ماني يعني من شر الفرج اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي ومن شر ماني وفي المسند صحاب الألباني من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحص فرجي وكان صلى الله عليه وسلم يدعو وهذا وارد في معجم الطبراني الأوسط حسنه الألباني فيقول يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك وكان أغلب دعائه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمزي وصححه الألباني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عازلنا تعاهد القلب نداويه ليثبت على الطريق بهذا المقام بقام الذل والتضرع وكثرة الدعاء عسى أن ينصلح من القلب ما فسد كانت امرأة من التابعين تقول اللهم أقبل بما أدبر من قلبي وافتح ما أقفل عنه حتى تجعله هنيئا مريئا بالذكر لك حلو ده بتقول ايه اللهم اقبل بما ادبر من قلبي في حتة ثانية قلبي دلوقتي مشغول بالدنيا قد لوثته الخطايا قلبي على الران قلبي آسي قلبي تعبان يا رب اقبل بما ادبر من قلبي وافتح ما اقفل عنه حتى تجعله هنيئا مريئا بالذكر لك يبقى حنثبت ازاي حنثبت ابتداءا بكثرة الدعاء بإصلاح القلب وتعاهده وتنقيته من كل هذه الملوثات والأمر الثاني يكتهد في الطاعة ويتصبر على بعض الأشياء ويتدرج فيها شيئا فشيئا يعني يبقى أعمله ازاي الطريق يمشي محطة ويقف فيها. هنثبت خلال هذا الشهر ورد معين يبتدي يرابط عليه. الأول حيصبر ويصابر أنا نفسي دخل في قلبي معنى الولاية. نفسي الإحساس ده إن أحس إن ربنا وليي. إن ربنا اللي برعاني ربنا بيده مقاليد وأمري وعايز أحس المعنى ده. أطول الليل أصلي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو صالح ان ولي بجد ولا كذاب اغرفها ان ولي انا ماليش غيره اتدرج مع نفسي اهو في الاول لا انا ما بعد شوية هو انا ليه غيره ماليش غيره ان ولي اقولها تاني وذوقها قلبي ثالث ورابع ولي اللي يتولى امري اللي رحمته عليا اللي ماشياني اللي قلبي متعطش لحنانه ان ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن ده اللي هو بلسم القلب وشفاءه اللي تنزل بمين ولي يبقى القرآن ده لو حققت معانيه واستشعرت ما فيه واستشفت بيه ممكن أبلغ المنزلة دي دماغي رايحة كده إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يا رب اجعلني من عبادك الصلاحين يا رب من تتولهم يا رب أنا من غيرك منفعش انا لا أصل التدبير فدبر لي عبدك المسكين العاجز أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه أعطول الصلاة اللي بده. ممكن أجيب أرحوك برضو معنا الولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوه وينشر رحمته وهو الولي أقول الولي الحميد أقول آه هي الدنيا سودة صح وأنا مش نافع وما فيش راجة وحاولت مع نفسي كتير بس أنا مستني الغيف مستني فيض الجود فيض الكرم أصله هو بينزل الغيف من بعد ما قنطه أصله هو بينشر الرحمة فبيعطيها سواء من يستحق ومن لا يستحق أصله هو رحمته وسعت كل شيء أصله بر يعطي العبادة دون أن يستحق وأنا بستحقش، فأستشعر مقام الولاية النصرة والتأييد ومعاني الحفظ المعاني دي كلها اللي أنا متعطش لها ومحتاجها أعيش المعنى ده ودخله جوه قلبي حتى يستشعر هذه المقامات علينا أن نتدرج يبقى المحطات دي عشان نوصل لمقام المرابطة حصبر على ورد معين هو أو حاول اوصل في موسم دي الى قفذات كل واحد اللي يصلحه ايه ويشد فيه ويفتح في كل باب عشان يبقى شاكر لله تبارك وتعالى وبعد كده ناخد قرار نثبت عليه بعد هذه وقفات مع القلب لاصلاحه وقفنا معه هل هو يشعر وقفنا معه هل يتحسس قرب الله تبارك وتعالى هل انت تتعهد هذا القلب هل هل تراقبه هل تحاسب نفسك وتخلص قلبك مما فيه من آفات هل ستقوم لله بمقام المرابطة سل نفسك هذه الأسئلة وتكون هذه الوقفات هي وقفات التصحيح الحقيقية لنا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم